Book 2 Aštuoni Femenija Laikrodžių laikas Aukatos saugo Aukatos laika Atsiprašau Jei vas إذا سمحت اتسпраشو كيدبر من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه لابي اشو شكرا جزيلا شكرا جزيلا إنها انها الواحده دو فالندوس انها الثانيه انها الثانيه تريس فالندوس انها الثالثه انها الثالثه كاتريوس فالندوس انها الرابعه ينكوس <تصفيق> فالاندوس انها الخامسه انها الخامسه شاشوس <تصفيق> فالاندوس <إنها> <تصفيق> <إنها السابعة تصفيق> <إنها السابعة تصفيق> إنها الثامنة إنها الثامنة devinos valandos إنها التاسعة إنها التاسعة داشمت إنها العاشرة إنها العاشرة إنها الحادية عشر إنها الثانية عشر إنها الثانية عشر الدقيقة فيها 60 الدقيقة فيها 60 ثانية valanda turi 60 فيها 60 دقيقة الساعه فيها 60 اليوم فيه 24 ساعه اليوم فيه 24 ساعة.